يديري تنزل في ترقيمتك غير كلمات الشاعر أحمد بن سعود الحمد ومن أداء برجس العثمان أبو سلطان تمت العمليات الصوتية في استيديو المعتصم الرقم يديري تنزل في ترقيمتك غير من ماضي الأيام ما هو بتواه يحق نفخار فيك ونواصل السير يدير ترجال الوفا والمروة فيك الكرم والطيب والعز والخير وفي كالكرم يشب الضيف ضوى يفرح لي شاف الضيوف المساير وفي شوفهم يا طيب كيف هو جوا عده ورذها من رجال مناعير اللي وفاهم اختلف عن سموى ما حسنوا فيه من المخاسير تربط علاقاتهم وحبة وخوة تبذل يديهم فالليال المعاسير في زحمة ظروف الزمان وهدوة مشحت يديهم ولا فيه تقصير حتى لو حتى إنها الوقت وجهة شوى أمالهم باع الله وليه المقادير رب رزقهم في عزيمة وقوة يا يا رب عليك التيسير تمر سحاب الله برق نواه يمطر على دار الوجيه المسافير وارصاد الأجواة كل ليلة تنوى أخباغ خيره محتوى حاتب أشير السير عمّى القاع وحيى قدمت فلا عند دار مجدها في علو ا قدمتي فالابيات بذهو عند دار مجدها في علو عند دار مجدها في علو